ونسب هذا إلى مجاهد وغيره بل نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من رواية أبي الزبير عن جابر وان لم تثبت هذه الرواية وهذا القول رجحه الكثيرون وبخاصة أن الليالي العشر ذكرت مع الفجر وكثير من المفسرين قالوا إنه فجر يوم النحر. وهي كما قالوا ليالي أيام عشر ويؤكد هذا القول أحاديث وردت في فضلها فقد روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر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 أي رواه راو واحد فقط للترمذي جاء قوله يعدل صيام كل يوم بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. فالعمل هو الصيام والقيام وجاء في فضل هذه الأيام أيضا بوجه عام كلام رواه البيهقي بإسناد لا بأس به عن أنس بن مالك قال كان يقال في أيام العشر بكل يوم ألف يوم ويوم عرفه بعشرة آلاف يوم إن النص على عمل في هذه الأيام لا يلغي عملا آخر ولهذا أرى أن أي عمل صالح له ثوابه المضاعف وبخاصة ما نص عليه في بعض الروايات من الذكر والصيام والقيام